وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله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 كان ذلك في الكتاب في موسى س ت ر وإبراهيم ا أخذنا من النبيين ميثاقهم وإذ ومنك ومن نوح و و من م وعيسى ابن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا ل ي س أ ل ا ل ص ا ب ق ي ن عن صدقهم و أ ع د للكافرين عذابا أ ل ي م ا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 و موسوعه ف ل منكم إ ذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وبلغت وتظنون ل ب النابلسي ظ و ن هناك ت للعلوم م م ؤ ن ن و و ز ل الاسلاميه وإذ ق ن في ق ل و ب م مرب ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا و إ ذ ق ا ل ا ل طائفه منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا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 الفرار موسوعه من ا ل ت القتل ا ل ا ت ت م ع و ن إ ل ا ق ل ي ل ا ق ل من ذا ا ل ذ ي ي ق ص م ك م من الاسلاميه ل ه إن أ ر د بكم و أراد ب ك رحمة ولا ج د و ن ل م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 ف إ ذ ا جاء الخوف ر أ ي ت ه م ينظرون إ ل ي ك تدور أ ق ي ن ه م كالذي يغشى عليه من الموت ف إ ذ ا ذهب الخوف سلقوكم ب أ ل س ن ة حداد أ ش ح ة على الخير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 موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه اسماء الله ا ل ى كُلِّ شَيْءٍ ق د ح س ن ا و اسماء ل قل ل ن ب ي أ ج ك كنتن إن ت ر د الله ح ي ا ا ة د ن ن ي ي ا و ز ت الحسنى ف ت ع ا ي ن أمتعكن أ و س ر ك ن ر ا ا جميلا و إ ك ن ت تردنا ل ل ه ورسوله والدار ا ل آ خ ر ة ف إ ن الله أ ع د للمحسنات منكن اجرا عظيما يا نساء النبي من ي أ ت منكن ب ف ا ح ش ة م ب ي ن ة يضاعف لها العذاب ب ع ف ي ن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 إنك من أحد ان ل س اتقيتن ء إن ا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقل قولا م ق ر و ف ا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 أمعم ا لفضيله ل ه ه وأمعمت ع ي أمسك الدكتور زوجك و ا ق الله ت خ ف في ف ي ن س محمد ا ل ل ب ي ر ا ت خ ش ى ا ل ن ا س و ا ل ل ه أحق أن ت خ ش س ي فلما قضى زيد منها وطرا زوج ناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا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 وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أ ب ا أ ح د من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما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 أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ذ ا نكحتم المؤمنات ثم ط ل ق ت م و ه ن من قبل أ ن تمسوهن فما لكم عليهن من ع د ة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا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 وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللات هاجرن معك وامراه مؤمنه ة ان وهبت نفسها للنبي إِنْ أراد النَّبِيُّ أَنْ أَرَادَ يَسْتَنْ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 وتؤوي إ ل ي ك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أ د ن ى ان تقر أ ع ي ن ه ن ولا يحزن ويرضين بما اتيتهن كلهن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 بعده ب د أ ان إ ذلكم كان عند الله كان عظيما عند إن تبدوا شيئا أ و تخفوه ف إ ن الله كان بكل شيء عليما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 إ خ و ا ن ه ن و ل ا أبناء ا أ خ و ت ه ن و ل ا ن س ا ئ ه ن و ل ا م س ي للعلوم ا ل ل ه ا س ل ك ا ش ي ء ش ه ي د ا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 والذين م و س و ع و النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ب ي ن ا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 وقالوا ربنا إ ن ا ا ط ع ن ا سادتنا وكبراءنا ف أ ض ل و ن ا ل س ب ي ل ا ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم ل ق ن ا كبيرا